أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنَشِّطُ الْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي الْعِظَامَ ۚ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝ ذَلِكَ وَمَا رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَنَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله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 نبين قاتل معه ربيون كثير ثم وهن لما أصابهم في سدين الله وما ضعفوا ومستكملوا وما ضعفوا ومستكملوا ضعف والله يحب الصابرين وما كان حولهم إلا أن قالوا ربنا وفر لنا. أبنا وفير لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن تواب الآب.